اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيته المحمديه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه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 وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكتيت الأرض بعج طول جذبها من النبات حللنس رسية وأين عد الثمار وأجل الشجر للجان ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الأنسن العربيه وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المحشار والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كاس مياه وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرحبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي لا حسنه ساه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا حصر اللهم قبره الشريف بعرف الجزيين بلا حاجز وتسليم الله